أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات, وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة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 صَيْتُ فَلَنَا قَضِيَ وَلَنَا إِلَى قَوْمِهِم مُدْرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بين يَدَيْهِ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قوما أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من دونكم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 أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أي يحيي الموتى.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 قالوا بلاد ربنا قال فذو كل عذاب قالوا بلاد ربنا قال سدو كل ويوم يعرض الذين كفروا عن النار أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فاذوق العذاب قال فاذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوحلون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار دلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون